بيرد للإمام الكرخي أتسسره العلي إسم الله الرحمن الرحيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محتون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان مجري الماء في البحار والأيون سبحان من جعل علم خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي إذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان مجري الماء في المحار والويون سبحان من جعل علم خزائنه بين الكاف والنون. سبحان الذي داق أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس كل مديون سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان مجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل علم خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي ذاق آمرا فإنما يقول له كفى كون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجع اللهم سلم وسلم على سيدنا محمدين وآله اجمعين اسلم دائما ابدا راقيا برحمتك يا رحم